زينتي في المتاح على نفس الشيء اللهم الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اما بعد مقال كثير، مقال كثير رحمه الله تعالى. كما في كتابه بداية ونهاية. استكمال بيان حيانك الرزير ابن العلقمي الراكبي لبلاغة اسلام ولهذا كان اول من برج الى التطار او كان اول من برج الى التطار هو ابن العلقمي فخرج باهله واصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان ولا تخان، لعنه الله. ثم عاد فأشار على الخليفة أي المعتصم بالخروج إليه والمسؤول بين يديه، وقطع المسالخ على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصف نصف الخليفة. تحتاج الخليفة إلى الخروج وإلى الخرج في سبعمائة ثلاثة من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والجولة والأعيان فلما اقترب من منزل السلطان هلاك وخان حجبوا عن الخليفة إلا سبعة عشر نفسا فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين فأنزل الباقون عن مراتبه ونهدت وقتلوا عن آخرهم واخبر الخليفة بين يدي هلاسة فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرد كلام الخليفة من حول من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. ثم عاد إلى بغداد وفي فخبته خوجة الخواجة خوجة نصير الدين الطوفي الشياء والوزير من العقلان. لا مغيرهم. والخليفة تحت الحوطه والمصابرة. فأخبر من بار الخلاصة شيئا كثيرا من الذهب. والخليج والمصاغ والجواهر والأشياء نفيسة، وقد أشار أولئك أن نلء من الراقصة السيا وغيرهم من المنافقين على هؤلاء أن لا يصالح خليفه، لأن هؤلاء أرادوا صالح خليف أراد المعتصم، ولكن السيا الراقصة قال له لا تفالح خليفة وقال الوزير ابن العلقني <تصفيق> نتوقع الصلوح على المناصفة لا يستمر هذا الى عامل عامين. ثم يعود الامر الى ما كان عليه قبل ذلك وحسنه وحسنه له قتل قتل الخليفة وحسنه له قتل الخليفة أي الشيعة <تصفيق> فلما عاد السلطان وفلما عاد خليفة إلى السلطان مولاك أمر بقتله ويقال أن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقان الشيعي والمولى نصير الدين الطوفي وانتخذ مولاك النصير أي الطوفي الشيعي ليكون في خدمته. فالوزير المشير فلما قدم هلاكه وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك يعني هلاكه زعيم التطار كان يتهيب من قتل الخليفة المعطفين والذي سهل عليه قتله هذا الشيعي المجرم الخائن ابن العلقمر الراهدي نعم فقتلوه فقتلوه ربسا فقتلوه ربسا في جواله لأن يقع يقع على الأرض شيء من دنيه هذا هو طريق الشيعة ماذا قتلوا ربطا في زوال. زوال يعني مثل يعني ما مثل كما قلت السواد. سواد كبير على يعني كال كال كالإهان الكبير أو شيء يعني أحاط به وضرب داخل آخر يركضه. كما يركض أعظم الله الحمار حتى قتلوه داخل هذه الزوال حتى لا شيء من من دميه على الأرض. وهذا كان بنصيحة الوزير ابن العلقمة، وهذا يعني خروج من الغيب. فماه؟ فما, فما يصنعونه الآن على أرض بغداد أو على أرض العراق؟ لا يقل عن هذه الجرائم بل يزيد عليهم. فهذا الجيش المسمى بجيش المهدي أن يثنى بجيش الموت على العراق الآن الجيش الشيعي الراطبي الإيراني قتلوا حتى, حتى الآن ما يزيد عن مئة ألف مسلم من أهل العراق وأحرقوا مساجد أهل السنة عن بكرة أبيها في داخل بغداد وأحرقوا المطاحب هناك وأحرقوا كتب السنة وما صارق مسلما يدين بالسنة وكل مسلم يدين بالسنة هل يج المسلم ليس سنيا هل السنة ملتحف لا السنة ولا يدين بالتوحيد ويدين به شهادة أن محمد رسول الله ويدين بتعظيم الصحابة فالسنة من جشيعة يسمى بالناصب نعم وقد زعلوا علامة الناصب الذي يتربى على أبا ذكر كما نقل في الكتابين كما انت فيأتي الآن إن شاء الله تعالى لما سئل أئمتهم ما علامة الناصب أي من أهل السنة الذي يتربى ويعظم أبوتهم أمر هذا عندهم ناصدهم لا قرمة له وعندهم عندهم من اليهود المسارى فقتلوا كل من وقع تحت أيديهم من من المسلمين الذين يجنون بتعظيم الصحابة الأرض الأراضي و... وكان تركيزهم على كل من ينسمى بعمر فاخذوا القوائم التي كانت في الدولة العراقية القديمة ليعرفوا منها اسماء كل من كان ينسمى بعمر من المسلمين في بغداد وفي غيرها وتعقبوهم حتى قتلوهم عن لئة بكرة ابيه وتخفى قصة حدثت قريبا ان احد الشباب من أهل السنة من المسلمين في بغداد لما طبعا علم بهذا الإجرام حاول أن يغير اسمه وبالفعل تمثل من تزوير من تزوير الأوراق حتى يغير اسمه إلى اسم الأوراق غير غمر فلما فلما اكتشفوا. هذه حيلة وعرف مكانه ذهب إليه وقتلوه وقتلوا أستاذه الذي كان يتخطر عليه وقتل أباه وقتل كل كل أهل في داخل بيته لأن جريمته أن يسلم عمر فقط هذا هؤلاء الشيعة الروافد الذين يقول المغفلون المخذون من المسلمين عن زعيمين في لبنان الذي تم بحصل النصر فنه صلاح الدين اللهم ثانيه يا مساكين يا مساكين ألا تعلم ان حصل نصر يكفر صراحه الدين ويكفر من قبل صلاح الدين كل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة أربع فقط ويعلن صارحتا على على موقعه الرسمي على الإنترنت بتحريف القرآن يدعو البلاد الإسلامية إلى منع نصر وتوزيع مصحف الذي طبعه لنال السابر رحمه الله تعالى الذي يوجد بين أي في كل بلاد الإسلام ها القرآن يدعو البلاد الإسلامية لمنع توزيع هذا المصحف المخرّث بزعمه ها لم يعندهه مصحف فاطمة الذي يجيه ما يزيد على القرآنين ثلاث مرات نعم وثاعة المزيد من بيان ضلال حتى النصر هذا فيما يلي أن الدروس شاء الله ولكنني أريد الآن أن أقرأ عليكم شيئا من هذه العقائد الزائفة التي قد قرأناها ملخصا قبل خلف العشاء في فتوى أظهر في الأخيرة، فننقي الضوء أو ننقي المزيد من البيان لما جاء في هذه الفتوى من. إحدى الكتب التي بينت زي هذه العقائد بأوضح بيان من كل مصادر الشيعة التي يبين أيديم حتى الآن والتي يعترفون بها ويضبع لها حتى الآن في معاهدهم وفي جانعتهم وفي مساجدهم وما ليس يا باو مساجد أختي الصحونتين ياتم من ليس يعترفون بمساجد المسلم الأفضل ولذلك هلأ الشيء عن عراقيين الذين في مدينة ستة اكتوبر المصرية يطالبون الحكومة المصرية أن تبني لهم خسين حتى يصلوا فيها لهم لا يصلون في من المسلمين هذا. لا يعترفون به سهلا ف... هذا كتاب وكتاب قديم يسمى ببطوان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومضبرياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية تأليف العلامة محمد عبد الصطار التونس التونس التونساوي أو التونساوي رئيس منظمة أهل السنة بباكستان من أكادر علماء باكستان ومن أعرف الناس بالشيع، فقال أولا في مقدمة في مقدمة كتابه ومحذراً المسلمين من خطور هؤلاء <تصفيق> وأخطر هذه الفتنة وأخذافها فتنة, فتنة الرزق والتسير هذه مفتن فيها الجهاد وصفاء الناس بشعار عبد الله بن والأئمة وقد قام أهلها لترويجها. ونشرها بصورة خطيرة <تصفيق> وبدأوا يستخدمون لغراضيهم هذا كل الوسائل الحديثة ويبذلون لباطلهم الغالي النفيذ <تصفيق> ويستعملون له جميع المكايد والحيل. <تصفيق> اللهم إن نجعل إنا نجعلك فين خورين ونعوذ بك من شعورين والواجب <تصفيق> على دعاة المسلمين على وعاظهم وما مثل فيه وعامه علماؤه ان يكتبوا حقيقه هذه الفتنه الخبيثه ويبيين زيغاها وبطلانها من الناس يوضحون ما لهم وليكون عقائدهم فمثلان ومن لا يخشى فنا قد بدأت فتنة الشيعة بجهود عبد الله بن سبق اليهودي عدو الإسلام والمسلمين وأتباعه وأتباعه زرارة وأبي بصير وعبد الله بن يعفور وأبي مخنف نوك بن يحيى وغيره وغيرهم من الكذابين المارقين ليفنسوا بها حقائق الإسلام ويمزقوا بين صلوات المسلمين ونسبوا هذه العقائد الشيعية إلى سيدنا علي رضي الله عنه وآله الطيبين افتراء منهم مع أنهم رضي الله عنهم برآء لا. برآء منها فإن عليا وآله كان من أعلان أهل السنة والجماعة فقد عاشه وقد عاصره وقد عاصر عليه وقاله ال... نعم إلى جافر الصادق <تصفيق> ربي الله عنه في بيئة في بيئة المدينة وبيئة الإيمان والإسلام والكتاب والسنة وكانت عبادة سوء وسائر أعماله وقطع عملي عاملا فيها بسنة وجماعة نعم يعني إلى إلى أن قال في الفصل الأول في الأمر الأول من عقائدهم الفاسية عقوبة الشركة بالله ماذا؟ نعم قال الشيخ العلامة محمد عبدالطار السونساوي في بيان زي في عقائد الشيعة يذكر محمود معذرة يذكر محمد أن يعقوب الكوليني في كتاب السول الكافية الذي قرأنا عليكم شيئا منه في أول الدرس الذي كما ذكرنا وأعظم مراجع الشيعة بأقرافين بمثابة المخارع عند المسلمين قال في كتاب أصول الكافر باب أن الأرض أن الأرض كلها للإمام أي للإمام الشيان نعم أن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الدنيا الآخرة للإمام يبعوها حيث يشاء يبعوها حيث يشاء ويتعوها إلى من يشاء جاء الزناه من الله هذه عقيدة الشيعة في أمتهم وفاستر نعم أحد أكابر علامية الشيعة في صنب المصبوء الأحمد قوله تعالى في سورة الجمر وأسرقت الأرض, وأسرقت الأرض بنور ربها قالوا إن زعفر الثابت يقول إن رب الأرض هو الإمام إن رب الأرض هو الإمام فحين يخرج الإمام أي الذي غضب في الترباح يكفي نوره ولا يتقر الناس إلى شمس والقمر وقال في تفكير قوله تعالى في آية الزمر لأشركت لأخبطن معنى لك ولا ولتكونن من الخاصرين بل الله تعبد وكمنا الشاكرين رؤوا عن زعفر استابق هل ما كذب على زعفر طبعا في الكتاب القصون الكافي. نو نضمنا معنى الآية لين أشرتك في هناية علي أحدا لا يخبطن عملكا وقال في تفسير قوله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون بأن جعفر الصادق فاصرها ناقلا عن الحسين بأن الله خلق الجن والإنس ليعرفوه لأنه إذا ما عرفوه عبدوه فتأله أحدهم وما هي المعارفة كيف يعرفون الله قال بأن يعرف الناس إمام زمانهم إذا عرف الناس إمام الشيعة عرفوا الله وذكر الكليل في أصول الكافي نقلا عن الإمام محمد الباقر نحن يجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن يده المبسوطة بالرحمة وقال ما قلنا عن زعفر الصادق أنه ندخل عن, عن, عن, عن أمير الأمير عليه كذبا طبعا عليه أنا قفيل الله أنا قفيل الله دون الجنة والنار لقد أتيت خصالا ما سبقني له أحد ما تبقى لنا أحد قبل علمت المنايا والبلايا والانس يعني علم متى يموت متى يموت الناس متى يموت الناس علمت المنايا أمر الناس أذكى لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول أخبره ربه في كتاب إنه ميت إنه ميت فإنهم يعني يفضلون عليًا على النبي صلى الله يقول إن عليًا أعلمه الله مناي الناس نعم نعم علمت فصل الخطاب فلم يفوتني ما سبقا ولم يعزب عني نعم وأيضا ذكر القلين نعم في باب أن العلم يعلمون علم كان وعلم ما يكون وإنه لا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إني لأعلم لا ما في السماوات وما في الأرض وأعلمون ما في الجنة والنار، وأعلمون ما في الجنة والنار، وأعلمون ما يكون وما ما كان وما سوف يكون. وقالنا وأعنى وقال أيضا، أهل كليني في ذكرهم في ذكر صفات الآية، هم يحلونه ما يساءون. ويحرموه ما يشاءون ولم يشاءوا ولم يشاءوا إلا أن يشاء الله يعني مشيئة يعني مشيئة الأئمة تقدم على مشيئة الله يعني إذا شاء الأئمة شاء الله وإذا لم يفع الأئمة لم يفع الله وذكر القلين أيضاً انا أبي عبد الله عليه السلام نل ابو محمد ثاني يا سابيرون من عمه الشيعة من ثقات الايه ان المأخوذ عنهم من أهل التشيع وهذا كله كذب على هؤلاء تمام الحمد لله وكل هذا كذب على زعفر الصابط وعلى محمد الباخر وعلى كل الألم الذين ينسلون الآن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب عليهم. طبعا ما نطق لدحارف واحد من هذا بل هذا وكلام هو للكذب الذين فكرنا لكم أسمائهم كلام أبي غقير وكلام أبي محنة فيوط وكلام غيرهم من كذبت الشيعة فقال الكريم في <تصفيق> باب أن الأنّة يعلمونها يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة التي خرجت إلى الملائكة وإلى الأنبياء يالله في الاخر ما يذكروا فصار في وطاءهم فهذا معتقد الشيعة في الايه 66 ما يثو ليسوا موحدين اتوب بشرك ساق شرك اليهود والنصارى اليهود والنصارى مدعوا هذا في رسلهم النصارى صار ما قالوا وما ادعى ادعى البنوة من المسيح عليه السلام انه انه ابن الله او قالوا انه ثالث ثلاثة ان هؤلاء جعلوا ائمتهم ال عشر فيما ابتدع على من الله عز وامتناعة يهودية سبئية كما حاول بولف النصراني افساد جين المسيح عليه السلام لما ادخل عليه معقيدة التفليل هكذا ساع الله بن سبئ اليهودي لما تظاهر بالإسلام ان يبتد جين محمد بإدخال هذه العقائد الشركية باسم التشيع إلى علي وباسم حبة للجنس واسمعوا إلى ما قاله آخر وإنك الشيعة الخميني الهاج مقررا لهذا الغلو في العلم حتى لا يقول البعض ان, إن الأشياء خليه لا يقول هذا الكلام لا نعم قال بهذا الكلام وقال بأكثر منه نعم لم قالوا خميني قال الحميني الذي يسمونه بروح الله بروح الله المنسوي قال في الصفحة الثانية والخمسين من كتابه الحكومة الإسلامية إن الإيمان مقاما محمودا ودرجة ثانية وخلافة تكوينية تخدع لولايتها وسيطرتها جميع ضراتنا ذلك وأنه من ضرورات مذهبنا أن لألمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرر ولا نبي المرسل وبنجد نعم ما لدينا ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم والأئمة عليه السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشيه مخبقين وقال إن لنا مع الله حالات لا يقصوها ملك مقرب ولا نيمه. ها شوف. يعتقد القمين أن أمة الشيعة قد خاب عليهم الكون. خاب عقل زرât الكون. خاب عقل ولا يفهم ولا فائخر فيه. وأنهم قد بلغهوا مقاما لن يبلغه واذ تصلى الله عليه وسلم. بل لن يبلغه ملك مقرب عند الله نحن بارك الله فيكم لا نذكر هذا الكلام عبثا بل نذكره حتى حتى تعلموا وتتفهموا خطورة هؤلاء وأنهم أخطر على المسلمين من اليهود إذا دخلوا بلاد الإسلام فلم يبقوا فيها أخطر ولا يبسر ولن يبقوا على مسلم لا يركبون في مؤمن إلا ويزن إلا أن يخطع عن هذا كفر. إلا أن يخضع لهذا الكفر الصريح في الأتقاد في هذه في العلم أنهم قد بلغ مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا منهم وأن العلماء يعلمون ما كان وما سوف يكون فهذا كلام القومين زعيم الثورة الإسلامية أنتم. في كتابه الذي جعله دستورا لأهل أهل الشيعة في إيران، فأهل إيران يسيرون على هذا الدستور، على دستور الحكومة الإسلامية المذومة الذي فيها هذا كفر، وطبعا من قبلها يسيرون عليه على كتاب الأصول، كتاب أصول الكاتب. عن معتقداتهم في تحريف قرآن فألقى عالم الآخر ولمائهم يسمى نعم يسمى ببنور بنور الدين أو بنور الطبرصي كتاباً سمي هو بحث في الخطاب في إزاء تحرير كتاب رب الأرض. قال في الصفحة الثلاثين الكتابي هذا إن الأصحاب أي شيعا قد على فحة الأخبار المستقيدة بل المتواترة الدامة بفاروحها على وقوع على وقوع التحريف في القرآن كلاما مادة وإعراضها وطال نعم الخميلي في كتابه كشف الأفراد نعم في الصفحة نعم في الصفحة الرابع عشر بعد المئة لقد كان سهلا عليهم أي على الصحابة أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتناول الكتاب السماوي بالتحريف ويزدلوا السطارة على القرآن ويغيبوه عن أهم العالمين إن فهمة التحريف التي يجعها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة هذا كلام قمين في كتاب كشف الأسرار يتاهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحرفه القرآن هذا الكذاب الميفد بل لقد صرح الكومين في الصفحة الحديثة والصفحين الكتابي الحكم الإسلامية أن الصحابين والجليل تمر إنه يندب كان وضاعا لحديث وقالنا في كتابي تشف الأسرار إلا أبا بكر الصديق قد وضع حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صابقة يقولون لهم يقولون إن أبا بكر قد كذب هذا الحديث صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالصديق فما لا نستطيعنا، نحن نستطيع الآن يعني أن نفسردة كل هذه الأخوان الكفرية التي قدموا لي أدبها كتب أشياء من القدامى ومن اللي ومن المعاصرين. فاللهم الله هذا قال يذكر أن تكون هذه بداية سلسلة ناقدها في هذا المسجد المبارك إن شاء الله نسميها. بصيحة نذير من الغزل الشيعي الراقب الفارسي لبلاد الإسلام حتى يضطيقذ المسلمون من هذا السباق العميق ويدركوا عقائب هؤلاء الذين صاروا على أعتاب بابهم ومن خلال هذا أيضا نذكر خططهم أو خيطتهم الحالية التي ذكرت في تصريحاتهم وفي مراجعهم وعلى أيدي رؤسائهم في احتلال بلاد الإسلام ولإقامة الدولة الشيعية من هي؟ من المشرق إلى المغرب. ول... ول... ولإهلاب أهل السنة ولتغليب الكعبة كما قرح القنون ولإحراق مكة والمدينة ولعل الله يغفر بعد ذلك أيضا من خلال هذه السلفلة أن نشرح, أن نشرح كتاب الامام ابي نعيم الافضهاني الامامة والرب على الرافضة لندرك سبح هؤلاء القوم ونكون على بينة منها حتى لا ننخدع بالطقية التي يستخدمونها ومن الآن صاروا نعم يبسون هذه السبهات على القنوات الفضائية وعلى شبكات الانترنت حتى يصرفوا المسلمين عن دينهم <تصفيق> و ان في تفسر ايضا لعلمنا ماذا على جزء من الدرس في شرح كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والذي كنا بدأناه في المسجد عندنا فان شاء الله نحاول ان نكمله هنا في هذا المسجد ان توفر حتى انا عارف ان هو التوحيد هو كيف قالت الروافض الشيعة التوحيد فنسأل الله ان يظهر لنا هذا الامر <تصفيق> اللي <تصفيق> هم هؤلاء هم العدو <تصفيق> سيد الفاضل سيد الفاضل سيد الفاضل انت حضرت الدرس من اوله اديت سؤال اديت سؤال. سؤال انت انت حضرت الدرس يا سيد الفاضل نوفر الله لك ايوه احداث ما هما انا اقول لك ان الشيعة اسد عدو ما رأيه <تصفيق> هذه هزو... حيلة شيعية حيلة شيعية اسمع اخي الفاضل اسمع, اسمع اخي الفاضل هذه حيلة شيعية الكلام انت بتقولي الان حيلة شيعية ها هم الهين بسوها بمسلمين حتى يحكموا قبضاتهم على بلاد الاسلام عليكم السلام و السلام <تصفيق> <تصفيق> طب طب طب طب طب طب أزاك الله صلى الله عليه وسلم يا يعني, يعني. يعني نكي بكاء مريرا من هذه الغفلة التي هي الشفاة المتلنون والمكاتين هؤلاء لا يدرون أنهم سوف يكونون أول الضحايا إذا دخل عليهم حصل نصف بجنوده سوف يذبحهم ويذبحوا أبناءهم، ها؟ ولم ير لم يرقو مين إلّا ولا زمله، ها؟ أكثر من اليهود. إذا دخل السياح ولا نصف لم يترك مسلما يدين بتعظيم الصحابة إلا سقطلوه. أما اليهود إذا دخلوا الله لن يفعلوا وكان يفعل السياح. اليهود الآن على أرض فلسطين هم في الغالب لا يقاتلون إلا من يقاتلهم، ها؟ أما المسلمون الذين يسقطون العالم لا ليس لهم دخل الدين، أما الشيعة يريدون استئصال السنة من بلاد الإسلام أخطر من اليهود يريدون استئصال الإسلام لذولي وإحلال الدين الموجود في الراسبي. الشيء في داخل بلاد الإسلام <تصفيق> طيب نستأز هنا شيخنا رضيبة الشيخ حسن عبدالوهاد نجيبها على الأسئلة سؤال هنا يا استاذ <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله तर वो आ गया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 ونشوف كلا متاح ولا خطأ لا كتبت شوف اتمح واشأل حتى يتمئني قلب ثم تدعو الناس إلى هذا الدين الصحيح الذي هو دين الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومع الرسول صلى الله في هذه الأصول ما اختلف فيها فيما اختلف نحن وهذا كان ربطان الفيعي وهذا كان معتدري المنظمة لات وخيبتني وعمى بطائرهم وعيونه وثوثا كان كان أشعر هذا ذهب المجرد تافي الإنسان لا يعرف الحقيقة لا دين ولا عقف رسوله تافر أشعره يقول هذا كلام يقال للإنسان يقول أنه يعرف الدين وطائق كبير وهم جروشون الشيء عند الدخولهم وما حصل فتاة لإجارة إلا من المجد هؤلاء الناس يشياء والدفاع عنهم كنا في الجامع الاسلامي نزل مسلمينه والشيخ يدفعون عن السعه وعلى الاقل اه جاهل لو عرف حقيقه من هذا الذي قرأه السياسه هذا الله والكتب التي بوجوده حملوا السيع عن حقيقته لا كفروا به نزه السيع وقاموا ضدهم وتمسكوا بالسنة وحافظوا عليها كل من هؤلاء الناس يا جاء كلمه في قلب المؤمنين ده زعم الايمان فاحضر يا اسعد الذكر خطيه قد الشيب قال له هو يا فندم ايه قول أصطفية أحناس الشيخ وكتب ذلك من خالدون في مقدمته حيث نجد الشيخ إذا أصطفية أحناسا وكثير من اعتقادات الشيخ هي أعتقدات الشيخ الغلوب في الأشيخ والغلوب في الموت والغلوب في الأمة والغلوب في الآل الجهد كل هذه من يعقائل الشيخ وقريبهم قريبون منهم آه. وهم الذين يأيبون الشيعة في دلازي ويجفعون عنهم يقول هؤلاء مسلمون لنا نتضع علمهم عليه انتحروا أبطسا ولقوا دينهم نحن وهم أخوة مننا لم علمهم عليه أبدا يخدمين في ديننا فنحذرهم ونقعد عنهم آه. الحمد لله لعلماء الأمة كتبوا في كل هذه الأمور اه هناك كتب فيها الفرق. كتب الفرق اه عندنا والفرق فأنا خبير في ولكن وفي كتب مختصرة بس أنا ماذا أقرأ الآن؟ وأنا أنصح نفسي وأخواني لاختصار هذه الأمور، لأن فيش وقت للناس أذان يقرأون كتب مطولة. هذه أهل العلم، كتب مطولة مضطرة أهل العلم. ولكن أهل الناس، الفئة الناس العامة المسلمين، يأخذوا فكرة بسيطة وسريعة عن هذه القراءة. وهذا أمر عام جدا حتى يفرقوا حتى يعرفوا حتى يكون عندهم فرقان يكون عندهم ميزان يجنوا به الأمور وإلا يذيعوا مع الضائعين وهكذا ونحن أهل السنة الحمدى نذيب أهل السنة وأما تعرف قبل ذلك تعرف أخير أهل السنة ومعرفة الفرق يهمك طبعا حتى تتأكد أن أهل السنة هم أهل الحق وقال فكرة ااا قال بسياخذ عن الفكرة وتبحث عن ذلك الآن أي ربما واحد يكتب كلام مختصر عن هذه الأمور مضغوط ورق ولا شيء تعرفهم حتى في التقيه والاثر الحزبية الحزب حزب أن كل من خالف التحول هو إحدى إحدى دينية لأن في إحدى دينين في طريق آخر. إنما ننقل نحن على الأحزاب الدينية التي نسأل على الأحزاب السياسية لأن مواجهة أهل الإلال الناس العلماء قسم مع الأحزاب هم عملوا أحزاب مثلهم عاش عاجبوا لتعويوا أحزاب يا مسلمين يا أهل الدين وده ضد له يريد في الأصول لا مع الأسفل فصار هؤلاء الأسوأ مسأل وقبوة سيئة لمن غيرهم من الناس. فالأعزاب الدينية يعني تفرق الناس بالدين إلى فرق تدينه بأصول غير أصول أهل السنة يخالفون على السنة في القليل أي الكثير وأي مخالف بالأصول يتعتبروا مختن في الدين مضيعاً مثل ما الأخي مدينة ويأتفرقوا فيه فكلما تفرق بالأصول هل وقت تفرق بالدين وربنا لا ينظر ولا الحفظ في كلام فاني يا مذاكر لغيه واحد يسعى عليه الدروس يعني هرسوا عليه ان الشيخ رضا الله العلم مش لازم كل واحد يعليه قال في الفضائيات اهل السنه المعتبرين لا في ناس كتير قالت لا في الفضائيات ويعرفوا اشياء كثيرة الحمد لله من السنة ونعرفنا أن الشيخ حتى يعرفه الناس ليس ما يعرفه عن الغملة لأن الإنسان يبدحه لا. أن أركبه على خير وأعرفه عنه من كتبه ومن اتراعاته جزاه الله الخير وتعلمت منه الكثير فحرصه عليك حضور من الشيخ وغيره من إخوانه وفقه الله ولا تراحق الثعابة الحمد بأذر أنه قد تعديل الأخ يقرأ ويستنى ما يقص أثر واحد منا لهذا هذا أنتم كثباب ربما يأخذ في نفسكم شيء أن نحن نحب فلانا أو نحب فلانا كلكم أحباب عندنا فنحن نعمل ما الصحة إذا وجدنا طريقا أسلوبا في الدرس يعني صعب على الناس أو لا يقوم في توضيح وتكهيم أكثر نديه أكثر. أكثر, أكثر نبحث عن طريقتنا فلا تأخذ الناس في, في كثير يا اخو احمد انت تعرف انك جميل والصلاة والسلام وذكر <تصفيق> va bueno. a